فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقْعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 وَلَمَّا بَرَزَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ